وإذا الصحف نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ خُشِّطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سَعِيرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سَعِيرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ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 وما تشاءون إلا أن يشاءون